اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويغي المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن الناس زلّا إلَي ملْمَنَا إِنَّا تَوَكَّلَ لَمَعَ مُلْمَوْتَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَوْنَا عَرِيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ وَبُلَمَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يحي بعضهم يوحى بعضهم إلى بعض صخر فالقائل وهو ولو شاء أوقفك ما فعلوا فدعهم وما يقتلون ولتصلوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة واليغضب واللي قد وَلَيَعْظُمَنَّ وَلَيَقَطَعُنَّ مَا أَقْطَعُوا وَلَيَزِيدَنَّ مِنْهُمْ مَّن فِي الْأَرْضِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْطَىٰ كُلَّ إِنْسَانٍ وَهُوَ الْغَفُورُ كَمَا الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ الْكِتَابَ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنتهين وتأمت كلمة ربك صدقا وعدنا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّهُمْ بَلْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ مِن ما ذكرس الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تذكرون وما لكم الا تكونوا مما ذكرس الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طهرتم به وَإِنَّكَ تَعْلَمُ الْيُظْلُونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِنْدِنَ إِنَّ عَبْدَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمَوَادِينَ وَتَأْوُضَاهِ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ إِنَّ اللَّهَ دِينَ يَتْسِبُ إِنَّ اللَّهَ دِينَ يَتْسِمُ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تكونوا مما لم يذكر اسم الله عليهم إنهم لفسق وإن الشياطين لا يروحون إلى أوليائهم يجادلونكم وإن أطعتمهم إنهم لمشيكون أو ما كان ميتا فأحيينه وجعلنا له لهم أمشي به من راسك ما في الضل ما تليس بخارجين منه، كذلك سينا للكافرين ما كانوا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابع مجرمين يمكؤ فيها وما يمكرون إلا مأكوسين وما يشكرون وإذا جاء وإذا جاء أتهم آياته قالوا لن نؤمن حتى نتأمخر ما الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجروا صبار عند الله وعداب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن ينبيه يشرح صدره للإسلام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 قد فصل الآيات لقوم يتنكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو بما كانوا يعملون ويوم, نحشر ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول فَيَوْمَ يَقْصُرُهُمْ جَمِيعًا مَّعَشَرٌ إِنِّي قَدِ اسْتَضْعَفْتُكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَطَالَ أَمَلُكُمْ مِنَ الرِّسَالَةِ بَلِ اسْتَنْتَعْتُمْ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَنَا قال النار مسواكم خالدين فينا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ جَاءَكُمْ مُنْذِرٌ مِنْكُمْ يَقُصُّ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَادًا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَن نَّشْهَدَ وَقَالُوا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ, لم ذلك أَنْ لَمْ يَقُوا رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرُى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍ دَوَجَاتٌ مِمَّا عملوا وَمَا رَمْبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ رَمْبُكَ الْغَنِيُّ الْرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ دُغْيَةِ قَوْمٍ آخر İnna ma tuadunu lanatun ve la azab ya ala inni la وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرَى مِنَ الْحَوْثِ وَالْأَنْعَامِ فقالوا, فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ مِنْ زَعْمِهِ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ مِنْ وَهَذَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يصل إِلَى اللَّهِ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ جعلنا وكذلك زينا لكثير من المشركين قطن أولادهم يَدْعُونَ وَالِيَّ الْبِطَائِنِ فِي دِينِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَنُوا فَدَعُوهُمْ وَمَا يَسْتَأْنِ وَقَالُوا هَذِهِ أَنَاعُ هَؤُلَاءِ بِجَهَلٍ لَّا يَطْعَمُونَ إِلَّا مَا نَشَاءُ بزعمهم إلا من أشاء بزمن وأنعم الحكمة قوم وأنعم لا يذكرون اسم الله عليهم أفرعون أنعم سيجزيهم بما كانوا يفعلون وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمَحَرَامٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شَكَاءٌ سَيَجَسِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قد خص ولدي نبتان وأولادا من سفهاء بغير علم وحرام وحرام ما رزق الله اتباعا من عرضا قد ظل وأنا كان مبتني.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 ثمري إذا, إذا أت ما يَوْمَ حَصَادِهِ كُلُّ مِنَ الْمَرِيحِ إذا أَتْ كُلُّ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تصحفوا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ من الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما وزقكم كلوا مما وزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن عليكم عدو مبين فمن يتأذى ج من ظُلْمِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْظِمِ اثْنَيْنِ مِنْ ظُلْمِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْظِمِ اثْنَيْنِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ صادقين ومن الإبل إثنين ومن البقر إثنين والآذك واين حوم أمي الأرض يعين أممس والآذك واين حوم أمي الأرض أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَانْتَقَمَ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ الرَّسُلَ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم